قضآانَ عَربَبّ لعَكُ تَعتِلُ نَحن نَ قُصى لَكَ أَحسَنقَصَصِِ بِمَا أَوْ حَينَ إلَكَ هذا القُرآانَ وَإِنكُتَ مِن قَضلِه لَ مِنَ الغافِي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 إِ الشَّيْطانَ لِ إِ سَانِعَدُوم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَا دِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَابِكَ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 يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلُنَ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 عندما تعينا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كننا ثابتين وجاءوا على قميصي بدمن كذب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 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْتِيَنَا فَعَلَاءٌ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد بِمَا به وَمَّا بِهَا لَوْلَا اللهَ أَبْرَهَانَ رَبِّه كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ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 وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ طَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَى وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمَّ أَصْبُ إِلَيْهِمَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم مَا بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِنَا يَسْجُنُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إن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 ثُمَّ يَتَمَوَّاهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْتَظِلُّ رَبُّهُ ظِلًّا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْ هَٰذَا الْمُهْزَمِ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي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 يوسف أيها الصديق أفتناه افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَا تَزَعُونَ سَبَسِنينَ دَأَبَ فَمَا حَصَدتُم فَذَروه فِي سُم بُلِهِ فِي سُ بُلِهِ إِللاا قَللَ مِنَّ تَأكُلُثَُّ يَأتِي مِن بَعْدِ ذالكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ ناس وفيه يعصون وقال الملك اتوني به فلما جاء امر رسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة التي قطعن ايديهن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُمْ إِنْ رَأَيْتُ نُوحَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَرَاهُ وَجْهًا عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 أُبَدِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم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 وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَتُوني بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيَءُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا مُنْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الَّكَيْنُ فَأَرْسِلِ مَعَلَاءَ خَلَّا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أرحم الراحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي به بضاعتنا ردت إلينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي لا بعير ذلك كاين يسير قَال لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلُ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 انا اخوك فلا تبك اسما كان يعمل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه 1. جعل فِي في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 2. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 3. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حِمْلُ بَعِيرٍ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كنا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 بَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ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 نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجياه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 كُنَ اللَّهُ لِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَطَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا أي بحافظ واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا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 مَا أَشْكُرُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ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 قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسَرُّوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤْلَا أَن تُفْنِدُون قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ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 كُنْتُمْ مَا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحيم. لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا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 ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَثَرْنَا النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِي وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ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 ما كان حديثي يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون